بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت سيدخلون في دين الله أفواجا فسبح فسبح بحمد ربك واستغفره إن And it the